لا الله يا مصطفى يا خير خلق جاء بالهدى سيدة الأكوان يا مغملة حبك في الأرواح لا يزول الأبيات البيت تول يا نبي الرحمة يا بدرة تجاه ذكرك في القلب من سدى البيت الثاني أشغطت بالدين حتى اهتدى يا شفيع الخلق في موقفي أنت عزل أنا وملجع صفي بالبيت رابح, رابح, رابح اسمك الطاهر في الكون صدى رحمة كبري وفضل هدى البيت كل روح بالحب تهتدي يا محمد صل عليك سيدي صل عليك الله يا مصطفى يا خير خلقي بيّن رحمة يا بدرة الدجا ذكرك في الطلب نورا سنا البيت الثاني مشهبت بالدين حتى اهتدى كل ما ننضل في الظلام غدا البيت الثالث يا شفيع الخلط في الموقف أنت عز لنعم الجعصة رحمة كبير وفضل هدى بيت كل روح بالحب تهتدي يا محمد صل عليك سيدي صل عليك الله يا مصطفى يا خير خلق جاء بالهدى يا سيد الأكوان يا مؤملة حبك في الأرواح لا يزول الأبياء الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما ala sayyidina muhammedin alladhi